واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبذلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم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 ذَلِكَ آذِنَا ألا تَعُولوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَة فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا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 فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فخيرا فليأكل بالمعروف